قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتحويله قبل أن يأتيكما قال لا يأتيكما طعام وَيَقُولُ انَّ يَقُمَا ذٰلِكُمَا بِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ذٰلِكُمَا بِمَا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِ تِي <تصفيق> هُمْ كَافِرُونَ اِنَّ سَوْفَ يُكَلَّمُ لَا يُؤْمِنُ لِلهِ وَهُوَ بِالْآخِرَةِ كَافِرٌ